يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَأَيُّهَا يا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا مَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله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 هذه الدنيا التي نعيشها في هذه الأيام وقد تمررت الأيام تمررت الأيام بضنك وفقر ومرض وبطالة وغلاء أسعار وظلم وقهر وأزى تمرارة الأيام ويتساءل المسلم من كل قلبه كيف تحل الحياة ولعل عاتب يعتب وهل من مطالب المسلم أن تحلو حياته والجواب نعم لا لبأس أن يبحث المسلم عن حياة حلوة عن حياة طيبة عن حياة جميلة عن حياة هادئة عن حياة سعيدة لبأس في ذلك مطلقا ولكن بعض الناس في البحث عن حل الحياة تعدى الحدود وخرج عن الشرع وارتكب الموبقات لتحلو حياته ففسد وأفسد قال الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل قل إن الله لا ليأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد نعم اخوتي اخذوا هذه الكلمة قل امر ربي بالقسط امر ربي بالقسط القسط العدل العدل في هذه الحياة هو الميزان الله جل جلاله جعل هذا الشرع هذا الدين دين الإسلام ميزان الحياة ميزان إنما تتزن الحياه إذا أثبت شرع الله أما إذا غيب شرع فتجد الظل والطغيان والقهر والأذى وكل أنواع المفاسد بعيدا عن شرع الله ضمن شرع الله العدل لذلك إذا اتبع الإنسان شرع الله في نفسه في ذاته في خصوصيته فإنه يعدل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس العدل يا إما تقعد في الظل يا في الشمس أما نص نص لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسي الرجل في نعل واحدة قال إما أن يحفيهما جميعا أو ينعلهما جميعا العدل بين الرجلين تلبسش فردة واحدة يتلبس فردتين يتقلع الفردتين العدل العدل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال عدل الشرع لا يأمرك أن تكون ملاكا لا تخطئ ولا يتركك الشرع ولا يأذن لك أن تخطئ وتذنب وتتعدى الحدود ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه العدل قوي قوي امر ربي بالقسط اذا كيف تحل الحياة بالقسط كيف تحلو الحياة بهذا العجز مع النفس ان لا احرم نفسي مباحاتها قال الله قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وفي المقابل هذا هو العدل ألا تحرم على نفسك الحلال وفي المقابل ألا ترتكب الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فلا تقربوها والسؤال الآن كيف تحلو الحياة كيف أعيش حياة طيبة حياة حلوة كيف أستمتع وأستلز بالحياة دون ارتكاب الحرام أشعر باللزة والحلاوة والمتعة بهذه الحياة الجواب أولاً أن تفهم الحياة أن تفهم الدنيا أن تفهم الدين إنني ومنذ زمن أسمي الزمان الذي نعيش فيه زمن اللخبطة الزمن اللي احنا عيشينه فعلاً لخبطة الدنيا ملخبطة حتى دين كثير من الناس دين ملخبط فلذلك نحتاج أن نفهم الدين لنفهم الحياة لنعيشها على مراد الله لا على مرادنا كيف أن تفهم الحياة في ظل الدين قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالا فتفهم أن هذه الدنيا ابتلاء ديت هنا في الأصل لا لتستمتع ولا لتتمتع ولا لتعيش على هواك ولا تلبي رغباتك وشهواتك وأهواءك وإنما مبتلى لتحسن العمل ولذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبدو أن السنية دايما ما بيصلوش على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أنا لا أقصد رفع الصوت بقدر ما أنظر إلى فم هذا السني وأنا أراه يغلق فمه ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وينبغي لأهل السنة للسنية أن يكون أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوتي أنا أحبكم في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن المؤمن المؤمن مسجون مقيد بشرع حلال حرام يجوز لا يجوز ولذلك اهل الفجور دائما هم الذين يقولون حرمت علينا حياتنا لم نحرم الذي حرم الله لا استحرا الله جل جلاله ان الحكم الا لله امر ان تعبدوا تعبده الا ان يأذرك الدين القيم لم يترك لهواك قال لك خذ هنا وقف خذ وهنا امتنع خذ وهنا ارجع احكام شرعية لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن سجن مقيد بالتكاليف الشرعية التكاليف الشرعية التي تقول له حلال حرام يجوز لا يجوز توقف الانسان عند حد. تلك حدود الله هناك من النفوس نفوس تريد أن تكون حدود يريد أن تكون حدود يريد أن ينظر كما يشتهي وأن يأكل كما يشتهي. كل ما استهى شيئا أتاه هذا ليس ربه الله ربه الهوى أرأيت من اتخذ إلهه هواه كلما هاوي شيئا ركب لذا تبرأ النبي من هذه الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مالي وللدنيا هذا سعاره مالي وللدنيا انا مالي لي وما للدنيا مش بتاعتي ما لي وللدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها الإنسان المسلم أخروي بطبعه عينه هناك مش هنا هذه هي الأولى فهم الحياة أن تفهم أن هذه الدنيا وما فيها ابتلاء قال الله إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عمل فالمال ابتلاء والمنصب ابتلاء والنساء ابتلاء والصحة ابتلاء ما على الأرض كافة ما على الأرض زينة زينة وليس قيمة وقد أتتكم النذر أين أموال أصحاب الأموال وبما نفعتهم وأين مناصب أصحاب المناصب ها؟ وماذا أغنت عنهم وأين أتباع المتبعين وماذا أغنوا عنهم لقد أتتكم الآيات ففهموا يا عباد الله تلكم الأولى فهموا الحياة أن تفهم أن هذه الحياة ابتلاء قال الله ونبلوكم بالسر والخير فتنة وإلينا ترجعوا إذا في وسط هذا الابتلاء كيف تحل الحياة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصبته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصبته ضراء صبر فكان خيرا له هذه هي السعادة القصوى التي يعيشها المسلم في هذه الحياة أبسها لك يا مسلم يا موحد يا عبد الله الرضا أن تستوي الحالات عندك أن تستوي الحالات عندك أتاك خير الحمد لله أتاك ابتلاء تراه شرا ها؟ الحمد لله وتظل سعيدا طيلة الوقت قال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور استواء الحالات عندك الثانية. تنسم روح الآخرة. تنسم روح الآخرة بقوة الرجاء يحل الدنيا. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب إخوتي ونحن في الدنيا لا يضمن أحد الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون فقالت إحدى أمهات المؤمنين طوبى لعثمان الجنة قال وما يدريك أنه في الجنة إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم هل تضمن الجنة؟ لا يضمن أحد الجنة ولكن في الإسلام جناحان يطير بهم المسلم الخوف والرجاء الخوف يرتفع جناح خوفه إلى ما قبل القنوط من رحمة الله ثم ينزل الخوف ويرتفع جناح رجائه إلى ما قبل الأمن من مكر الله ثم ينزل رجاؤه ويرتفع خوفه وهكذا فيعيش بين الخوف والرجاء يخاف يخشى أن يدخل جهنم ويرجو ويرجو أن يغفر الله ويدخله الجنة يسير بين أمرين بين أصلين سوء الظن بنفسه وحسن الظن بالله يسيء الظن بنفسه فيقول أنا لا أستحق أو مثلي يدخل الجنة أو مثلي ينجو من النار ثم يقول الله رحيم الله كريم الله ودود الله لطيف الله عليم الله يحب أن يغفر وأنا أرجو أن يغفر الله لي ويدخلني الجنة ولو أني لا أستحق ذلك ولكن بكرمه وعفوه سيعفو عني ويدخلني الجنة هذه هي الحياة الجميلة تنسم روح الآخرة بقوة الرجاء القرآن دائما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كلا الأمرين دائما فتنسم روح الآخرة قال الحسن البصري إن المؤمن يرى شيئا فيقول والله إني أبغيك وإنك لمن حاجتي ولكن هيهات حال بيني وبينك أمر الآخر قد يشتهي الإنسان أن يأكل شيئا ولا سبيل إلى هذا الشيء إلا بالحرام فيتركه على أمل من ترك شيئا لله في الحرام عوضه الله خيرا منه في الحلال كان أحد السلف يمر بالفاكهة في طريق الإسماعيلية مرصوصة التفاح يلمع حمراره والمند يلمع صفراره وإلى آخره فينظر إليها ويقول إلى اللقاء في الجنة إن شاء الله قيل ما باله؟ قال أنظر إلى هذه المخطوعة الممنوعة لعل الله يرزقني في الجنة فاكهة لا مخطوعة ولا ممنوعة كيف بك يوم يقال كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب كنوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية هذا الأمل في الجنة اللهم ارزخنا الجنة يطفئ لوعة الدنيا هذا الأمل في الجنة هذا الرجاء بقوة حين يطالع الفساق والفجار على الساسات أنواع الفاسقات الفاجرات ويمتنع الموحد اللهم اجعلنا منهم الذي يخشى الله واليوم الآخر ويرجو الله واليوم الآخر يمتنع على أمل أن يرى الحور العين ويمر بالآيات فيركض قلبه طربا إلى الآخرة وهو يقرأ حور مقصورات في الخيام حين يقرأ كأنهن الياقوت والمرجان حين يقرأ لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان حين يقرأ ويقرأ ويقرأ ويسعد وكأنه يعيش هناك كحارسة قال يا رسول الله تذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين لا تلفزيون ولا نت درأي عين في القرآن ألا يكفيك ألا يكفي هذا شهوتك أن ترى رأي عين حورا عين بدلا من هذه القذارة والفجور وحينها لا يشعر المؤمن بلزع الشهوات في أعصابه بل يكون سعيدا فريحا مستريحا بالعكس شبعان وعينه مليانة ده عند حرعين بلا عدد وهو في الدنيا تذكرنا الجنة والنار فايه فكأن رأيه شاب خلصت انتهت انطفأت شهوته تماما لأنه في الدنيا من من اين يأتي عمرك يا ابني شفت لؤلؤ ولا مرجان في هؤلاء العاريات الزانية رأيت أما في القرآن ومع الآخرة وفي الجنة كأنهن الياقوت والمرجان ياقوت ومرجان لذلك من عوامل السعادة في الدنيا كيف تحلو الحياة تحلو بتنسم روح الآخرة المسلم أخروي بذاته المسلم أخروي بطبيعته يتطلع إلى الآخرة ينظر إليها وكأنه فيها يقينه ومعيشته تجعله دائما قلبه هناك معلق بالآخرة ثالثا كيف تحلو الحياة الشعور بمعية الله والانس به الله الله الله هل جربت أن تجعل ذكر الله دواء لقلبك جربت جربت التسبيح أو التهليل أن تقول لا إله إلا الله وتنزلها على قلبك دواء دواء جربت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر الله قال الله فاذكروني اذكركم وقال الله في الحديث القدسي انا جليس من ذكرني وإن ضعف هذا الحديث بعضهم فيصح معناه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه يا لها من سعادة يا لها من فرحة يا لها من انشراحة صدر ان تشعر وتحس انك اذا ذكرت ربك فهو معك معك يذكرك في نفس اللحظة ان الشعور بمعية الله يدفع الحزن قالها النبي محمد في أحرج اللحظات وأصعب الأوقات وأخطر المواقف لا تحزن إن الله معنا شعورك إن الله معنا يدفع الحزن يدفع الألم يدفع الهم يدفع الكرمات استشعار المعية ينزل السكينة على القلب اللهم أنزل سكينة على قلوبنا اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة ورطب بذكرك قلوبنا الشعور بالمعية واستشعار الأنس بالله عبدي أنا بدك اللازم فالزم بدك فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فقدتني فقدت كل شيء ماذا وجد من فقد الله ماذا حصل من ضيع الله ما نال من غضب الله عليه الشعور بالمعية واستشعار الأنس بالله أنس القلب بالله كيف تحلو الحياة؟ أكسم بالله لا تحلو الحياة إلا بالله لا تحلو الحياة بعيدا عن الله أبدا لا تحلو الحياة بعيدا عن الله وقد جرب المجربون وحاول المحاولون ظنوا السعادة جمع مال فكان المال سبب عذابهم ظنوا السعادة شهوات فكانت الشهوات سر تعذيبهم ظنوا السعادة سهرة وسلطة فكانت السلطة التي أزلتهم وجعلت تحت الأقدام رقابهم إن القلوب بيد الله ولا يسعد القلوب إلا الله ولا تسعد القلوب إلا بالله لذلك كيف تحلو الحياة بالله استشعار المعي والأنس وكما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته إلا بطاعته إخوتي كم لزة سجدة بين يدي الله وأنت تشعر في السجود حين تقول سبحان ربي الأعلى الله قال واسجد واقترب رسول الله قال فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة حين تضع أنفك في الأرض وتقول سبحان ربي وأنت الأسفل وتقول سبحان ربي الأعلى وتستشعر أنك وأنت في الأسفل وهو في الأعلى أنك أقرب شيء إليه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لو استشعرت هذا المعنى فمعناه أنك لست على الأرض لست على الأرض وأنت ساجدت لست على الأرض لو أحسست لست على الأرض لو أحببت لست على الأرض لو شعرت لست على الأرض لو حضرت لست على الأرض يا عبد الله واستم واخترب ترتفع بسجدتك درجات إن السعور بهذا لارتفاع عن الأرضية والتعالي عن الطينية شعور لا تساويه كنوز الأرض ولا تأتي به شهوة الدنيا كيف تحلو الحياة والله وبالله وتالله لا تحلو الحياة إلا بالله دعك من شهوات الحس وتعالى إلى لذة القرآن وحلاوة الكلام الله وننزل من القرآن ما هو شفاء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 هو خير مما يجمعون رأيت كيف تحلو الحياة بالقرآن بكلام الله بالشعور أن هذا الكلام كلام الله يا لك من مسلم لو شعرت لو شعرت أن هذا الكلام كلام الله أرأيت أخي لو أنك تعرفت إلى أستاذ في الجامعة أو في أكاديمية حربية واتيت بكتابه كتب كتابا يدرس للطلبة وأنت كسني أخذت هذا الكتاب وذهبت تسأله أستاذ كل تندسة أستاذ كل الطب أستاذ في كل التقارة أستاذ وقلت له فهمني الكلام ده يعني ايه قللك يا ابني انت مين عشان تفهم فاضلك مئة سنة وتفهم كلامي مش اي حد يفهم الكلام ده لازم طالب تربى ثم تأتي تفتح كتاب الله فتفهم كلام الله. الله الله الله الله العظيم الله الجليل الله الكبير هل أحسست عمرك بهذه النعمة أنك تفتح المصحف تجد كلام الله تقرأه فتشعر بلذة ومتعة وتسعد بكلام الله شعرت بهذه النعمة لذا قال أولم يكفهم قال الله جل جلاله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بسم كفيك ودي لكي تسعدوا وتفرحوا وتحلو حياتكم بكلامه بكلام الله جل جلاله ثم نتساءل كيف تحلو الحياة هذه هي حلاوة الحياة وأيضا بما تحلو الحياة تحل الحياة بالعائلة الكريمة قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين قال ربنا جل جلاله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة الدنيا الزوجة الصالحة الزوجة الصالحة وقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إن من سعادة المر الزوجة الصالحة إذا نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله ويا لها من حلاوة الحياة أن ترزق امرأة صالحة ولكن بعض أهل الشهوات الذين يبحثون عن سعادة الحياة بعيدا عن الله لا يبحثون عن الصالحة وإنما يبحثون عن شهواتهم الرديئة اللهم قينا شر أنفسنا يا رب إخوتي العائلة الكريمة مما تحلو به الحياة ولن تكون العائلة كريمة إلا إذا بنيت على حب الله وعلى طاعة الله وعلى مراد الله المأساة أن تبنى البيوت على غير مراد الله إن كثيرا من الناس يعيش في هذه الدنيا على مراده من الله لا على مراد الله منه هو يريد من الله أن يعطيه ويعطيه ويعطيه ويعطيه ولا يريد أن يعطي الله شيئا إخوتي إننا إذا أردنا حلاوة الحياة كيف تحلو الحياة بما تحلو الحياة فلا بد أن نسلم عقولنا وقلوبنا وحياتنا لله قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا بد من هذا الاستسلام لا بد من هذه التضحية التامة. إذا تيقن أن القلوب بيد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصفعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا اعتقدنا ذلك وأمننا به. فلا يسعد القلوب إلا الله ولا تسعد القلوب إلا بالله فاترك شهواتك وتنازل عن أهوائك وأقبل على ربك ترجو فضله وتبتغي رحمته ودع الشرع يختار لك فاضفر بذات الدين تريمت يداك كل بيوت التي بنيت على غير الدين عزب أهلها هذه حلاوة الحياة فمن يشتري مني من يشتري أيها السادة تلكم الجاده فأين السالك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم رب خلائقك كلها فهو القريب سنعود بمشيئة الله خبر هام وعاجل تعلن شركة زانوسي للصيانة عن وجود أسطول صيانة متنقل للغسالة والتلاجة زانوسي الغسالة الأولى في مصر برنامج صيانة بلا حدود الآن تجديد شامل للغسالة زانوسي مع شركة زانوسي للصيانة أسطول متنقل بالفروع التالية مصر الجديدة وعين شمس 37 45 79 72 الهرم والجيزة 37 45 79 75 شبرا ومبابا 37 45 79 77 اكتوبر والشيخ زايد 37 45 79 82 القاهرة الجديدة ومدينة نصر 37 45 79 78 ومن جميع مراكز القاهرة 37 45 79 65 ومن الأسكندرية 03 42 11 080 ومن جميع المحافظات سفر تلاتة خمسمية وسبعين واحد وعشرين وعشرين زانوسي مركز الصيانة الاول في مصر عدنا بفضل الله رب الصلائق <تصفيق> كلها فهو ان الحمد لله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 اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إخوتي كيف تحلو الحياة كيف تحلو الحياة والله لا تحلو الحياة إلا بالله وبقي منها أمران الأول الغنى عن الناس كلما رأيت نفسك تحتاج إلى الناس فهذا هو الزل الحاضر وهذا هو العذاب والكآبة اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك وأعز خلقك بك وأذل خلقك لك آمين الغنى عن الناس ولا يكون أبدا الغنى عن الناس إلا بالغنى بالله إن الذين يستغنون بأموالهم إذا ذهبت الأموال كما ترون هذه الأيام الزل في أعينهم إن الذين يستغنون بمناصبهم والمناصب إلى زوال فإذا زالت المناصب رأيت الشماتة في عيون العيال والكشف في المجرمين من المجرمين ذوي الآمال لذلك أيها الأخوة خزوها نصيحة مشف لا غنى إلا بالله وإذا استغنى القلب بالله وبما عند الله واستغنى عن الناس وصار غناه مستعليا على هذه الحقائر والمحقرات من الأموال والشهوات والدنيا الزائلة فإنه بذلك ينظر إلى هذه الشهوات من عل نظرة مزريه فإنه يسترزلها قال علي بن الفضيل بن عياض والله لو جمعت الدنيا عند قدمي دون أن أبزل فيها طاقة ولا أرى لها حاجة جمعت عند قدمي يعني لم يسعى إليها لو جمعت الدنيا عند قدمي لكنت أستقذرها كما يستقذر أحدكم الغائط هذه هي الدنيا في نظر أهل الآخرة الذين يشعرون بالسعادة حين تحلو الحياة من غير فلوس تحلو وتحلو الحياة من غير نساء إن مما أزل رجالنا اليوم سعيهم في طلب رضا النسوان حتى ولو كانت امرأته حلاله أذلت أنفه وحقرت من كرامته سعيه في رضاها وطلبه لمرضاتها ونسي الله الذي قلبها بيده ورأسها بيده، فسلطها عليه. نعم إخوتي، قال الله معاتبا النبي، صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم فطلب رضاهن. يزيد في طغيانهن وإنما سبب ذلك فقر قلبك إليهن ولو استغنى قلبك بالله لنسيت والله يرضيها ألا تفقهون ألا قد بلغكم كيف تسعدون تحلو الحياة بالغنى بالله أن يشعر الإنسان حقيقة حقيقة لا نظريا أن حب الله قد استفرغ كل طاقة قلبه على الحب فلا يستطيع أن يحب شيئا إلا الله فلذلك تعلم هذه المرأة أنه لا سبيل إلى قلبك إلا عن طريق الله فيكون الله سبب سعادتكما افهموا أيها الرجال الغنى بالله أن يمتلئ قلبه خوفا من الله ورجاء في وجه الله وأن يمتلئ قلبه شغلا أن يمتلئ قلبه شغلاً بطلب مرضاة الله فلا يسعى في طلب رضا أحد من البشر وإذا أرضيت الله ولو بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى الناس هذا هو الغنى العالي الغنى بالله الغنى بالله ثم بقيت الأخيرة في كيف تحلو الحياة وأحب أن أشير إسارة إلى أن واحدة فقط من هذه العناصر الست تكفي لحلاوة الحياة ولكن خذها لعلك تبحث فيهن عن واحدة يعينك الله عليها وهي السلامة النفسية والأمان القلبي بتجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا علمني أبي عليه رحمة الله كلمة في مدرسة الحياة يبني دي دنيا بس يبني دي دنيا فمهما حدث من شيء يكفي أن تقول هذه الكلمة ضع مالك دي دنيا آزاك أحد دي دنيا أفسد عليك حالك أحد ها؟ يا عم دي دنيا فتعيش سعيدا منشرح الصدر إذا لم تلتفت إلى هذه الدنيا قال الحسن إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقيها في نحره وإذا رأيته ينافسك في الآخرة فنافسه فيها إخوتي هل بقي شيء أنت تعاني منه في هذه الدنيا؟ لو أنصفت فقد حلت مشاكلك وما بقي لك إلا أن تعيش سعيدا كيف تحلو الحياة بالله اللهم يا يأرحم الراحمين يا زلجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله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 وسدد ألسنتنا واسلوا السخيمة صدوري رب ارحمنا فأنت بنا رح ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطبنا يا مولانا فيما جرد به المقادير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشفي كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين وانزل على قلوبهم برد الصبر والرضا اللهم وارحم كل ميتٍ مسلم اقض الديون عن المدينين من المسلمين فرج كرب المكروبين ازل هم المهمومين امسح غم المغمومين رب فك أسر المأسورين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم اللهم اكشف الغمة عن جميع أمة محمد اللهم اكشف الغمة عن بلاد المسلمين اللهم مكن للدين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعمل ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك اللهم أسعد قلوبنا برضاك اللهم أسعدنا بتقواك وجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين آمين.